بسم الله الرحمن الرحيم طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي يآتيكم منها بقبس أو أجد على النير هدى فلما أتاها نودي موسى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 إنك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سولك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ اوحينا إلى أمك ما يوحى انقل لي فيه في التابوت فقذ في فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اتمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله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 وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي يَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ لَيْنَ الْعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيِّ أن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَيِّ يَطْغَى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وألي فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ ان هذين لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى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 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحر سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذى لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف فلأقطعن ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن تعلم أن أشد عذابا وأبقى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 جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِبَ عِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَلْ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى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 بزينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُهُ فِي الْيَمِّ مِنَسًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 وننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن إلا لبتتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا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 إن لك الا تجوع فيها ولا تعري وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى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 إِلَّا إِلَى فَسَبْحْ وَأَطْرَافًا هِيْ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدْنَ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَاهِ بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى